すいません。 والاستطاعه مع الفعل والاستطاعه يعني المراد بها هنا القدره الهادفه القدره الهادفه التي للعبد والتي يدعي ان المعتزله يدعي المعتزله انها مؤثره ونحن نقول ليست مؤثره بل هي يعني كسب بمعنى الكسب هذه ا ل ا س ت ط ا ع ة مع ا ل فعلي لانه ل ى ا ل آ ن في ي أ ا م م ا ض ي ة ف ك ل م ن ا على ان ن ل ي ب ب د اختيار ا و ق د ر ا س م ي ن ا ه ا كسبان و هي لا تؤثر ا ل آ ن أ و اليوم نتناول هل هذه ا ل ق د ر ة موجودة م ع ه ق ب ل زمان أ م هي موجودة مع ا ل فعلي هي ما يريد أ ن يصلي اليوم يوم ا ل ر س ا ل ق د ر ت ه على ا ل ص ل ا ة هل هي م و ج و د ة يوم الاثنين و إ ن ك ا ن ت غير م ؤ ث ر ة ليس كلامنا في انها م ؤ ث ر ة و غ ي ر م ؤ ث ر ة ل أ ن ن ا انتهينا من هذا ا ل ك ل ا م ا ل آ ن السؤال هل هذه ا ل ق د ر ة م ق ا ر ن ة لهذا ا ل ف ع ل أ م صعب ف ت علي ه فهي تم المساله ت خ ت ل ف يعني م س أ ل ة ب ع ض ه ا م ر ت ب ط ة ب ا ل ب ع ض ب ع ض ه ا م ر ت ب ط ة بالبعض لكن هي م س أ ل ة ودم ي س أ ل ة أ خ ر ى و ا ل ا س ت ط ا ع ة على عقيدتنا مع الفعل يعني ليست س ا ب ق ة على الفعل ا ل ص ل ا ة التي يصليها زيد في يوم الاثنين قدرته عليها متى في يوم الاثنين وليس في يوم ا ل أ ح د وليس في يوم السبت وليس في يوم ا ل ج م ع ة مثلا و ا ل ا س ت ط ا ع ة مع الفعل خلافا ل ل م ت ز ل ة يعني هذه المعيه هي ا ل م ع ي ة زمانيه و ل ك ن ي ا هي ا ل م ا ن ه ل ي س ذ ا ت ي ة ل أ ن ذات ا ل ا س ت ط ا ع ه ا هي ا ل م ع ن ه التي ت ت ب ع ه على ا ل ف ع ل ي ع ن ي ا س ت ط ا ع ت ه على ا ل ص ل ا ة سابقة ع ل ى ا ل ص ل ا ة ب ا ع ت ب ا ر ذ ا ت ه ا ب ا ع تتبعها هي المعيه التي تتبعها هي المعيه التي ت ب ا هي ا ل م ع ي التي ت ب ع ه ا ولكن إ ب سابقة ع هذه ا ك الاسماء لا سيكون ل ا ا ا في لها ا م اصبح و ل ك ما ن ه و غير ا ص ب إذن المراد مع ا ل ف ع ل ي ع ن ي ا ل م ع ي ة ا ل ز م ا ن ي ة يعني كلاهما في زمان و ا ح د قدرته على صلاه في زمان ص ل ا ة في زمان ا ل ص ل ا ة ولا ت ت ق د م و على ص ل ا ة يعني ليس هناك يعني قدر ة م ش ف و ن ة كما في الجوال ف ي ق د ر ة م ش ف و ن ة أ ن ا أ س ت ع م ل ه أ س ب و ع وعشان خ ب ل أ س ب و ع مشفون يعني أما ن يجب ان يكون هناك افضل ا ة ل ان يكون ه ن ا م ا ع ن د ن ا قدرة م ش ه و ن أ ن ت تصلي أ ي ن اجل ان يكون ح ن ت ه ا ق ب ل ي و من ي ا ل ا ي و ج د مثل ا ل ل ي ك ي ن ح ت ا ج أو ا ل ل ي ك ي ي ح ت ا ج ا ل ع ب ا د إ ل ى ا ل ل ك و ن هناك ا ف ل من اجل ان ي ك ل ن هناك ا ف ل من ا ل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ي ك و ه م ا ك ا ر ض ل م س اجل ن ي ك و هناك افضل م س ت غ ن يكون هناك افضل من اجل ان ي ك ن ه ن ا افضل من اجل ان يكون هناك افضل و س ن أ ك ل و ن ش ر ب خمسين س ن ة فلا ح ا ج ة لنا إ ل ي ك هذا لا يمشي مع الله تعالى بل الانسان دائما في ح ا ج ة إ ل ى الله تعالى أ ن ا في كل ل ه ل ة من لهلات حياتي م ف ت خ ر إ ل ي ه بدون ذلك لا أ س ت ط ي ع ص ل ي ولا أ س ت ط ي ع أ ك ل ولا أ س ت ط ي ع أ ن ا م ولا أ ي شيء فايمون ع م ل م ت ز ل ى فصور ا ل م ص ل ة بشكل آ خ ر مثل الملك في البلد يطيل ل رئتي ي ع ن ي م ب ل غ ه من المال يصون ع به ف ك ر ة من الزمن إ ذ ا ا ن ت ه ى هذا الفلوس ت ا <تصفيق> إذا ن ت ه ى هذا ا ل م ب ل غ ت أ ت ي يزي م ر ة ث ا ن ي ة هذا ت ص و ر ي ع ن ي خ ا ط ب و ا ل ا س ت ط ا ع ة مال فيه ل خ ل ا ف ا ل ل م و ت ز ل ة يعني خ ل ا ف ا لأكثر ا ل م و ت ز ل ة ومن ا ل م و ت ز ل ة من وفقنا ا لكن أ ك ث ر ه م خ ا ل ف و ن ا وقالو ان أ ا لكيس كيطواتا كابيلل فعلي وهي ما هي الاستطاع ة وهي ح ق ي ق ة ا ل ق د ر ة التي يكون بها الفعل يمكنك أ ن ت ق ر أ ح ق ي ق ة ح ق ي ق ة الفعل القدرتي انكم مشكل كيف شكل ح ق ي ق ة ا ل ق د ر ة هكذا شكل يعني ليس جيدا لكن جاي ح ق ي ق ة هي ا ل ق د ر ة لان الاستطاعه يطلق مجازا على مالا اخر وهو سلامه الالات والاسباب وهي التي يناسبها التكليف يعني فمن استطاع إ ل ي ه سبيلا في الهج サラマトラスバー、ヤニ、ユドホセリン、ウェリジューホセリン、ウォソヘイバデン、ウォインドホマール、ウォトリカアミハダホエステタア、アルモジューダ、フィルコラン。ウビハ、ユナト、アタキリ。イダウジダ、ウジャバ。イダアラントウジャ、ライジ。ハイモハディヒステタアフィーンルカラー、マジャー。モンキンホアハフィカビルミルキー。 هو مجاز ل أ ن ا ل ا س ت ط ا ع ة ا ل ح ق ي ق ي ة في علم الكلام هي ا ل ق د ر ة ا ل ه ا د ف ة ولذلك ن ق ر أ ق ر ا ء ة اصحى ح ق ي ق ة ا ل ق د ر ة و إ ذ ا ق ر أ ت ح ق ي ق ة ا ل ق د ر ة ما في م ش ك ل ة ليس ج ر ي م ة وهي ح ق ي ق ة ا ل ق د ر ة و هي ح ق ي ق ة يعني ا ل ق د ر ة هي ا ل ا س ت ط ا ع ة هي ا ل ق د ر ة ا ل م ع ن ى يمشي يعني لكن ا ل أ ف ض ل هي ح ق ي ق حقيقة ولكن هذا هو عينه ع ولكن م هذا هو عينه ولكن هذا هو عينه ا لما قد ت خ ولكن خ هذا ت هو م ت أ ن ا ه و ب ك ل ا م هذا ه جعلنا ت و خ م وللا إ ا م يكن ن ه ك أحد ن ت و خ م على ن ت و خ م نتوهم ا فلا ح ا ق ل ت لك ه ذ ا خطأ م ا ق ل ت إ ي ه خطأ هذا يعني ي م ك ن نمشيه لكن الأفضل حقيقة الأفضل ل و ه م ث ل ا شوف ه نتوهم ا ا ا ل س ط ا الفعلي ع مع ة ي القدرة ه ي ت و خ م إيه ولكن ي يقولون ا ي الستيطار ا هو ا ل ق د ر ة ضفئة ت و م ك ف يقولون ان الستيطار هو القدره ة وليست سلامة إذن د و ن القدره ح ي أيضا ي ق ة ف ولكن م ا ا يحتاج ل زيادة ل ف ي حقيقة ي ز ا د ة ل ف ل ي حقيقة بل ز ي الارض د ة ف ل ي حقيقة يعني أ و ر ي بحالا ح ق ي ق ة ل س ب ب أ ن ا ل ا س ت ط ا ع ة ي ط ل ق مجازا على مان اخر أ م ا ح ق ي ق ة على هذا المان اين ما الذي يكون له حقيقه ومجازا ل ا س ت ط ا ع ه ا ل ا ا ع ذ ا جعلنا إذا, اذا قلنا وهي ح ق ي ق ة ا ل ق د ر ة إ ذ ا ا ل ق د ر ة له ح ق ي ق ة وله م ج ا ز ولكن إ ذ ا ق ر أ ن ا ح ق ي ق ة ا ل ق د ر ة إ ذ ا الاستطاع ة لا القدرة يعني هو م ع ن ي ا ن ايه ا ه و ا ولد قلتوا ل ا س ت ط ا ع ل هو معنايان هاكي يون و ماجازي يون هاكي يو هو ا ل ق د ر ة ح ق ي ق ة ا ل ق د ر ة الاستطاعتوا هاكيكتن القدره لا القدره لا يقال هكذا ح ق ي ق ة ا ل ق د ر ة و ماجاز القدره غ ر ي ب ه ذ ا ي ع ن ي حقيقة ا ل أ و د ي و م ج ا ز ا ل أ ر د ي لا ي س ت ع م ل لا ي س ت ع م ل ر د و ي ج ر د و م ج ي د ومجرد ومجرد ومجرد و ر د و م ج ر ة ومجرد ومجرد و م ج ر ة ومجرد ومجرد ر د م ج ر د ومجرد ومجرد ومجرد و م ج ر و ه ي طبعا هذا يعني ك ل ا م ج ر د و م ج م ج س د ومجرد م ن ا ل م ع ل ق ه و ك ل ا م ا ل ف ر د و م ج ر ي ومجرد ومجرد ومجرد و وهي ح ق ي ق ة ا ل ق د ر ة واين الذي كان يجلس هنا الفضلان فضلان إ ل ى ا ل آ ن لم يرجه ت ر ق الجامعه ة إ الا、لله. وهي ح ق ي ق ة ا ل ق د ر ة التي يكون بها الفعله ح ق ي ق ة ا ل ق د ر ة التي يكون بها إ ذ ن ا ل ا س ت ط ا ع سعيدة في ا ل ح ق ي ق ة هي ا ل ق د ر ة التي يكون بها الفعل هذا كلام من كلام النسفي ا ل إ م ا م النسفي الان ا ش ا ر ه يقول النسفي بهذا الكلام يشير إ ل ى كلام نسفي آ خ ر هذا النسفي صاحب ا ل أ ق ا ئ ف يشير بكلامه إ ل ى كلام نسفي آ خ ر وهو ا ل إ م ا م النسفي أ ب و ا ل م ع ي ن النسفي صاحب ا ل ت ب ص ر ة فلذلك قال ا ل س ا ر ه إ ش ا ر ة يعني هذا إ ش ا ر ة ما المراد بهذا قول ه بها يكون بها الفعل قول المصنف يكون بها الفعل أ ن ت ممكن تكتب هذا إ ش ا ر ة يعني إ ش ا ر ة خ ب ر م ب ت د ئ مهدوخ خبر م ب ت د ئ ما, ما هو ا ل م ب ت د أ هذا ما المراد بهذا قوله يكون ب ه ا الفعل、أيوة. يكون بهذا ل ف ع ل هذا كلام ا ل ن ص ف ي يكون ب ه ا الفعل يشير بهذا الكلام إ ل ى ماذا يشير ف ا م ت ا ل آ ن إ ش ا ر ه ان هذا الكلام من المصنفي ا ش ا ر ة إ ل ى ما ذكره صاحب التبصير ت ب ص ي ر ة ا ل أ د ل ة أ ن ا ذكرت لكم هذا هذا الكتاب ي ع ت ب ر في هرس لتفسير تفسير هو كتاب كبير في علم الكلام ت ف س ي ر ة ا ل أ د ل ة ت ف س ي ر ة ا ل أ د ل ة أو ا ل ت ف س ي ر ة النسفي ة وهناك ت ف س ي ر ة آ خ ر التفسير ا ل ب غ د ا د ي ة وهو ل ل أ ش ع ر ي ه ل ل إ م ا م أ ب ي منصور ا ل ب غ د ا د ي صاحب الفرق بين الفراش له كتاب اسمه أ ص و ل الدين اسمه أ ص و ل الدين هذا الكتاب يسمى أ ي ض ا ا ل ت ب ص ي ر ة ا ل ب غ د ا د ي ة وهي ل ل أ ش ع ر ي ة و ل ل ما تريديه ت ب ص ي ر ة وهي هذه ت ب ص ي ر ة ا ل أ د ل ة ت ب ص ي ر ة ا ل ل ه كل واحد منهم مطبوب مرات لا التبصير البغداديه ن ع ا ب و منصور ا ل ب غ د ا د ي ا ل أ س ت ا ذ ا ل ب غ د ا د ي ا ل أ س ت ا ذ عبد القاهر صاحب الفرق بين الفرق لا هو أ ش ع ر الكبير يا أ خ ي م ت ش د ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى إشارة لانه م يجب ان ي تلاميه الأشعر ب ي ن هناك و ب ي اشياء ر ة إلى ا خ ر المعين ان سفي ما الذي ق ا ل ه صاحب تفسيره من أ ن ه ا عرض أ ن ه ا يعني أ ن الاستطاعه الاستطاعه التي ذكرناها هنا قال عنه ان سفي في ت ف س ي ر ت إ ن ه ا عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان هذا العرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به ا ل أ ف ع ا ل ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة يفعل به ا ل أ ف ع ا ل ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة ليس الكلام هنا كل هذا ك ل ا م سليم لا نتكلم عليه ا ل آ ن ننتقل إ ل ى محل ا ل إ ش ك ا ل وهي ع ل ة ل ل ف ع ل وهي ع ل ة ل ل ف ع ل هذا ب ق ي ة كلام من تبصره انتهى أ ن ت ممكن ت ك ت بكلامك انتهى كلامه فهم من أ ن ه ا ع ر ض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به ا ل أ ف ع ا ل ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة وهي ع ل ة للفعل وهي يعني هذه ا ل ا س ت ط ا ع ة هذه ا ل ا س ت ط ا ع ة ع ل ة للفعل ع ل ة ل ل ص ل ا ة أ و ع ل ة للقيام أ و ع ل ة للنوم أ وما إ ل ى ذلك ع ل ة للفعل شوف إ ذ ن هذا كلام صاحب ا ل ت ف س ي ر و إ ل ي ه يشير ا ل م ص ن ف ا ل آ ن بقوله يكون بها العرس ف ا ل آ ن بها الباء للتعليل يكون بها يعني ا ل ف ع ل معلول هذه إ ل ا ا ل ف ع ل معلول وهذه ا ل ا س ت ط ا ع ة إ ل ا كيف أ ف ا ض هذا المعنى بحرف الباء يكون بها يكون بسببها ب ع ل ي ت ه ا ا ل ف ع ل عرفتا ل آ ن ا ل م س ن ف م ا ف ع ل ا ا ش ا ر إ ل ى ما قاله ما قاله نانا إن س ف ي ه ا ل آ ن ما م ا ن أ ن ه إ ل ا س ي ت ي المراد ب أ ن ه إ ل ا طبعا إ ل ا ع ا د ي ة و هي إ ل ل ل ل ف ع لين ع ي إ ل ت ع ا د ي ة س ي ت ي كلام ب ق ي ة الكلام والجمهور هذا مقابل كلام النسفي مقابل كلام النسفي و مقابل كلام المسنف كذلك و الجمهور يعني و ن ه ن معهم و الجمهور على أ ن ه ا على أ ن ا ل ا س ت ط ا ع ة شرط لادائه ا ل ف ع ل أ و لشرط لاداء ا ل ف ع ل شرط لاداء ا ل ف ع ل و ليس الا و ليس الا لا اللته و الجمهور على أ ن ه ا شرط ل أ د ا ء الفعل لا ع ل ت ه ما الفرق بين العلات و ا ل ش ر ط نحن و إ ن ق ل ن ا علا أ و إ ن ق ل ن ا شرط نريد بهما معا ع ا د ي ة ا ل ع ل ة ا ل ع ا د ي ة أ و الشرط العادي يعني ان الصاحب ت ب ص ي ر هي علات يعني علات ع ا د ي ة و ليست علات حقيقيه しかし、この人はシャッターがありません。しかし、シャッターはシャッターはシャッターはシャッターはシャッターはシャッはシャッターはシャッターはシャッターはシャッターはシャターはタタシャ و ا ل ع ا د ي ة و الشرط العادي يعني ا ل ع ل ة ا ل ح ق ي ق ي ة يعني إ ذ ا وجدت ا ل ع ل ة وجد المالول وجوبا لا يجوز عقلا لا يجوز التخلف عقلا قيمون اما ا ل ع ل ة ا ل ع ا د ي ة يعني جرت ع ا د ة الله تعالى أ ن الفيل يوجد إ ذ ا وجدت هذه ا ل ا س ت ط ا ع ة بجريان ا ل ع ا د ة ا ل إ ل ه ي ة فهم ا ع م ل إ ل ا الحقيقيه هي عقلا يعني مثاله إ ي ه مثاله إ ر ا د ة الله إ ر ا د ة الله تعالى ع ل ة لوجود المخلوق إ ذ ا اراد الله تعالى هل يتخلف المخلوق الله اراد ولكنه لم يكن هل يمكن هذا لا يمكن ل أ ن ع ل ي ة ا ل إ ر ا د ة في وجود الشيء اللياء ة حقيقية ل ل ي ح ق ي ق ي ة و لا يمكن تخلف هذا الشيء و لا يجوز تخلف هذا الشيء إ ذ ا هنا إ ل ا ء حقيقيه اما هنا مثلا النار ل ل إ ه ر ا ك النار ل ل إ ه ر ا ك إ ل ل على قول بعض الناس ا ل ل لكن إ ل ل ع ا د ي ة يعني جرت عادت الله على أ ن النار تحترقوا اذا ان الورقه تحترق اذا اقترنت بالنار فهمت الفرق بين الا العاديه والحقيقيه هنا الاستطاعت الا عاديه ان القائلين بانها الا او شرط عادي ان القائلين على انها شرط ف ه م الفرق الان بين العاديه والحقيقيه الان نريد الفرق بين العله والشرط الفرق ا ل آ ن الذي سبق بين ا ل ع ا د ي ة وبين ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل ح ق ي ق ي ة يعني لا يجوز تخلف أ ق ل ا يجب أ ن يوجد الشيء أ م ا الفرق بين العلا و ا ل س ر العلا يعني ما يؤثر وجوده في وجود الشيء مثل ا ي ؤ ر وجوده وجود في ا ش ي ء مثل النار و ا ل إ ه ر ا ق إ ذ ا وجد النار و معه ا ل و ر ق ة يعني يحترق م ب ا ش ر ة وجود النار اثرت في إيه في ا ل إ ه ر ا م طبعا يعني عاديا و ليس عقليا أ م ا الشرط الشرط لا يؤثر في وجود المشروط الشرط لا،, لا يؤثر في وجود المعالول الشرط لا يؤثر في وجود المشروط ولكن المشروط لا يوجد إ ل ا بشرط فهم مثل ا ل ي ب و س ة تعرف ا ل ي ب و س ة يابس وليس مبلول ا ل ي ب و س ة ف ي ا ل و ر ق ة شرط ل ل إ ه ر ا ر شرط ل ل و ل ا ه ع ل ة ب م ع ن ى إيه انها لا تحترف إ ل ا إ ذ ا كان يابس الا إ إ ذ ا كانت يابسات الا اذا كانت م ب ل و ل ة هل تحترف لا تحترف لكن كونه كونها يابسه هل يقتضي أ ن ه ا م ه ت ر ك ة ا ل آ ن هذه يابسه لم تهترق فيمون إ ذ ن الشرط وجوده لا يؤثر في وجود المشروع ا ل ع ل ة وجودها يؤثر في وجود ا ل م ع ل و ل هذا هو الفرق بين ا ل ع ل ة والشرط فيمتم إ ذ ن الفرق بين كونه عاديا وبين كونه حقيقيا عرفنا ولكن ا ف ر ق بين و ه إ ما وكونه سرط أ يفعلونه ض ا ع ر ن ا ن د نجم الدين ن ا ل ي ص ف هو أ ويشاركه ه علة ويشاركه ن ويشاركه ر ل ويشاركه لا ا ع ويشاركه ن ل ج م ي ع ع ما مقومه يعني مثل يعني مثل ر ي ض ر ب لك المثال شرط حقيقي ا ل ل ه لا اعرف المثال شرط حقيقي وليس بجعل زعيل اظن هذا لا لا, هذا لا امشي ل أ ن ا ل إ ه ر ا ق بجعل الله تعالى يعني يكون مثاله من الصفات ا ل إ ل ه ي ة خطا ل أ ن العالم ا ل أ ك و ا ن كلها قانون وضعي عالم الكون كله قانون وضعي بوضع واضع هو الله تعالى أ م ا في عالم ا ل إ ل ه ي يعني في, في م ا ي ت ع ل ق بالله تعالى لا يكون بوضعي بوضع ف إ ذ ا كان هناك شرط ف ر ل ا فهو شرط ع ق ل ي شرط ع ق ل ي و إ ي ل ن س ت ط ي ع ن ب ي ن مثاله ا ل آ ن <تصفيق> و الجمهور ولا أ ن ه ا ش ر ط ل أ ل ا ء ا ل ف ع للارلته يعني إيه يعني أ ن ا كتبت هنا اي ليس حقيقيا عادي ليس حقيقيا ي س ت غ ي ل وجود الشيء بدونه ك ا ل ق د ر ة و ا ل إ ر ا د ة القديمتين و أ م ا العادي فج... فبجريان ا ل ع ا د ة ا ل إ ل ه ي ة بتوقف وجود الشيء على شيء آ خ ر مع أ ن ه تعالى قادر على إ ي ج ا د ه بدونه كالنار ويبسل خشبتي ل ل إ ه ر ا ق يعني جرت ع ا د ة الله تعالى أ ن ا ل خ ص ب ة لا تحترق إ ل ا إ ذ ا كانت يابسه ع ا د ة لكن عقلا يجب لا يجب ليه؟ لان الله تعالى إ ذ ا اراد أ ن يهرق ا ل خ ص ب ة ا ل م ب ل و ل ة أ ه ر ق ه ا ط ي مو هذا م ع ن ى كون الشرط هنا عاديا و ب ا ل ج م ل ة و بالجمله يعني أ م ا م ن ا ب ا ل ج م ل ة إ ن سواء قلنا إ ن ه ا إ ل ا أ و إ ن ه ا شرط ب ا ل ج م ل ة و ل ن يجب ا ي ك ن ل ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان لك ان ل ا لك ان يكون ان ي ك لك ان يكون ان ي ك لك ان لك ان يكون لك ا لك ن يكون ان ي و ن لك ن يكون ان ي و ن لك ن يكون ان يكون لك ان ي و ان يكون ل ان ي ك ان ان ي ك لك ان ل ا لك ان ي ل ان يكون لك ن ي ك ل ان يكون لك ان يكون ل يكون لك ان يكون ي ك لك ا ي ك ل ي ك لك ان ل ا لك ان لك ان ي لك ا لك ان يكون ا و ن لك ان ي ك ن لك ي ه ا ا ل ا س ت ط ا ع ة و بل ا ج م ل ة هي ص ف ة ي خ ل ق ه ا الله تعالى ع ن د ق ص د ا ك ت س ا ب ا ل ف ع ل ب ع د س ل ا م ة ا ل أ س ب ا ب و ا ل آ ل ا ت إ ذ ض ا س ل ا م ة ا ل أ س ب ا ب و ا ل آ ل ا ب ايضا سلامتي الزبدي والالعاب ايضا سلامتي الزبدي والالعاب ا ي ا س ت ط ا ل ز ب ا ل ع ا ايضا س ت ط ا ع ة ب م ع ن ى س ل ا م ة ا ل أ س ب ا ب و ا ل آ ل ا ت و ا س ت ط ا ع ة ب د ا ل ا ع ن ى ا ل ق د ر و ا ل ه ا د ا ة ف ه م و ن ا ل ا س ت ف ا ع ة بمعنى ا ل ق د ر ة ا ل ه ا د ف ة ا ش ت ر ط لها ع ا د ة ا ش ت ر ط لها ع ا د ة اي ه ا ل ا س ت ف ا ع ة بمعنى س ل ا م ة ا ل ا ل ا ء مثلا الانسان الذي ليس له يد ورجل ولا عقل هل يخلق الله له ق د ر ة على الصلاه لا يقول عاده ة نقول ع ا د ة اما عقلا يجوز فايمون ع ل ي ف ل ه و ل ج ل ورس أ و ل ا بطن و ل ا يد و ل ا شي و ل ا عقل هفتا كيف ي خ ل ق ا ل ل ه له ا ل ق د ر ة على ا ل ص ل ا ة ف ا ي م إ ذ ا هذه ا ل ا س ت ف ا ع ة ا ش ت ر ط ا لها هذه فلذلك قال ب ع د س ل ا م ة ا ل أ س ب ا ب و ا ل آ ل ا ت ف إ ن قصدى من قصدى ا ل إ ن س ا ن ف إ ن قصدى فى ا ل ل ل ل ل ل ل خلق الله تعالى ق د ر ت في الخيري يعني هو قصد في ا ل ل ص ل ا ة الله تعالى يخلق له ق د ر ة على ص ل ا ة و إ ن قصد في ا ل ا ل خ ي ر ي خلق الله تعالى قدرته في ا ل خ ي ر و إ ن قصد في ا ل ا ل ل س ر ي خلق الله تعالى ق د ر ة في ا ل ش ر ي فكان هو ا ل م ض ي ئ ه ل ق د ر ت في الخيري لما قصد فى الشرك هو يعني إ ذ ا قصد شيئا خلق الله له هذه ا ل ص ف ا ء او هذه ا ل ا س ت ط ا ع ة ولكن لما لما قصد الشر لم ي خ ل ق الله له ا ل ق د ر ة على الخير لما قصد الشر لم ي خ ل ق الله له ا ل ق د ر ة على فى الخير فمن الذي ضيع الله و ل ا هو هو الذي ضيع ل أ ن ه هو الذي قصد الشر فالله تعالى لم يخلق له ق د ر ة الخير فكان هو ا ل م ض ي ئ لقدره فعل الخير حيث قصد الشر ولم ي ق ص د الخير ويستهق ا ل ذ م والاقار هذا جواب على سؤال المتزلى جواب على سؤال المتزلى ي س أ ل و ن ن ا ماذا ي س أ ل و ن على ماذا يعاقب و ي ذ م و تعالى ما لم يخلق الله له ق د ر ة على ا ل ص ل ا ة فلذلك ت ر ك ا ل ص ل ا ة الله تعالى لم يخلق الله له ق د ر ة ا ل ص ل ا ة فلذلك تركت صلاه فلماذا ي د م إ ذ ن فلماذا ي ع ا ق ب ا ل ج ا ب عن الله لم يخلق له ق د ر ة الصلاه ل أ ن ه لم ي ق ص د ص ل ا ة ل أ ن ه لم ي ق ص د ا ل صلاه بل قصدى فرق صلاه فحلقه ا ل ل ى ت ر ك ا ل ص ل ا ة فلي ي ا د ي ه ج ه ن فليدم به هذا هو فايستهق الذم والاقابه ولهذا ذم الله الكافرين بانهم لا يستطيعون الصمعه يعني لا يستطيعون القبول المراد بصمه هنا إيه؟ القبول ليس صم ا ل أ ذ ن ل أ ن ه م يسمعون ليسوا ا ص م ليسوا ايه ناس أ ص م يعني بل هم يسمعون فالمراد بصمه هنا القبول لا يستطيعون قبول كلام النبي المرسل أ و النبيين والمرسلين لماذا لا يستطيعون ل أ ن ه م لم يقصدوا بل ق ص د و ا ادم ا ل ق ب و ل لما ق ص د و ا ادم ا ل ق ب و ل خ ل ق ا ل ل لهم ه ا ل ق د ر ة على ادم ا ل ق ب و ل و ل ه ذ ا م ا ل ل ه ا لا ك ف ر يستطيعون ن بأنهم لا ي اسمع ل و إ ذ ا كانت ا ل ا س ت ط ا ع ة ع ر ل ا ا ل آ ن ا ل م ص ن ف ينتقل إ ل ى الاستدلال ولكن ى الآن ا في في الدعوة. الدعوة, الدعوة ما في هذا هو ة عن ا ل ا ا س ت ط ع ة م الفعل ا ا س ت ط ا الفعل ع ة مع ما ه و د ل ي ل ك على ا ل د ع و ة م المسجد ا د ل ل على الاستطاعة ي ا ولكن ا يجوز ه ل ا يجوز ت ق هو ل المسجد ت ولكن هذا ي هو إ ذ ا كانت ا ل ا س ت ط ا ع عرضاً ة أ ل ي س ت ه ي عرض؟ ن ع م ه ذ ا م ع ل و م م س ب ق ا ل م ع ل و م م س ب ق ا ل م ل ط ح ا ل م س ط ا خ ت ص ر ا ل ك ل ا م و ل م ي ط و ي ل م س ط ح ا ل م س ط ا ل ا س ت ط ا ع ة ع ر ض ا ل م ج ب أن تكون م ق ا ر ن ة ل ح ا ل م س ط المسطح ل ي ل ل م ا ذ ا وجب أن يكون أن تكون م ع ا ل ف ي ط ل م س ط ا ل م س ه ح المسطح ا ل م ا ل م س ا ل ف س ط م و ن ل أ ن ه ا عرض ا ل ع ر ض ل ا يبقى ز م ا ن ي ن ا ل ع ر ض ل ا يبقى س ن ب ي ن ه و إ ذ ا كانت الستواتو ا عرلان يعني ل ي س جوهران لسا جوهران بل هو ع ر ل و إ ذ ا كانت الستواتو ا عرلان و ج ب أ ن ت ك و ن م ق ا ر ن ة ل ل ف ع ر ل ي بزمان يعني مال ع ف ع ل و ج ب أ ن ت ك و ن مع ا ل ف ع ه لا لا ص ا ب ق ة علي ه يعني لا تكون هذه الستواتو ا ص ا ب ق ة علي ه ل أ ن ه ا ع ر ل أ ن ه ا وللا إ ا و إ لزمه وقوول ف ع ل ب لستيطعتين ا ا و ق و د ر ة ي ن علي ه و إ ل ا مانا م ع و إ ل ا و إ ن زا س ب و ك ه ا بهذا ا ل م ع ن ى و إ ن زا س ب ق ك و ه ا و إ ن ج ا ز ا كونها س ا ب ق ة و إ ن ج ا ز ا كونها س ا ب ق ة م ا ر ل ز م ه ا أ و م ا ر ل ز م ه أ و م ا ت ر ت ب ع ل ي ه ل ز م و ق و ا ل ف ع ل ب لستيطعتين ا ا و ق د ر ة عليه فانت ا ل آ ن هذه... هذا قياس استثنائي قياس استثنائي مركب من مقدمه كبرى ش ر ق ي ة وصغرى ع م ل ي ة فهمتم او لم تفهموا لا و إ ذ ا كانت ا ل ا س ت ط ا ع ة عرضا وجب أ ن تكون م ق ا ر ن ة للفعل الاستثنائية わいら و إ ل ا لزمه وقوول ف ع ه ل ب ل ا س ت ط ا ع ي ن وقتل د ر ما م ع ن ى هذا ما مكانه ما م ح ل ه هنا ب ي ا ن ا ل م ل ا ز م ة ب ي ا ن ا ل م ل ا ز م ة أ و دليل ا ل م ل ا ز م ة فاين ذ ا ن زلل ا مطرو يبتلى في ا ل أ ر ض و إ ل ا و إ ل ا و إ ل ا لصارت جافه فهم إ ذ ا نزل المطر ي ب ت ل ت ا ل أ ر ض و إ ل ا يعني و إ ل ل ا ترتللا ويللا ل أ ر ت ل ب ق ل ا ا ل ا د ل ي ل ا ل م ل ا ت ر ت أ م ا ب ق الرد ؤ ه جعفة ويللا ج و ترتللا الرد ويللا ت ر ت ا ل ا س ت ط ا ع ة ع ر ض ا و ج ب أن ي ق ا ر ن ا ل ف ع ل ة وإن ل ا ي ل ر د ويللا ر ن ا ل ف ع ل ة و إ ن ل م يجب أ ن يقارن ا ل ف ع ل م ا ذ ا ح ص ن ل ل ا ز م وقول ف ع ل بلا ق د ر ة عليه أ و بلا ا س ت ط ا ع ة عليه وهو بطل ا وهو هذا لم ي ذ ك ر ه ا ا ش ا ر ه ل أ ن ك ت ع ر ف ه ا ف ي م وللا ل ز م وقول ف ع ل بلا ا س ت ط ا ع ة و ق د ر ة عليه أ ي و ا ل ل ا ز م ب ا ط ل هل يقول قدره هل يقول فيه بلا ق د ر ة لا ل أ ن ن ا قلنا الفيل إ م ا معلول عند النسفي أ و مشروط عند الجمهور فانتم سبق كلامنا في هذا الفيل عند النسفي معلول ل ل ا س ت ط ا ع ة وعندنا عند الجمهور مشروط فيمون لشرط مشروط لشرط ما هو ا ل ا س ت ط ا ع ة アルフィアルマルウール、ビドゥニー・イラーラウジャー。アルあるアルマスロー、あるゥニー・シャーフィンラウジャー。 ا ل ق د ر ة ع ن د ا ل ج م ي ع ع ن د المتزلى ويندا ع ا ل س ن ة ج م ي ع ل لا يمكن ا ل ف ع ل بدون ا ل ق د ر ة علي ه أ ن ت ه ن ا م ا قلتا ل ا س ت ط ا ع ة ع ر ض و ا ل ع ت ا ل ي ل ا يجوز أن تصبق ع ل ى ا ل ف ع ل أ ن ت ق ل ت يجوز أ ن ت ب ق ع ل ى ا ل ف ع ل إ ذ ا ق ل ت يجوز أ ن ت ب ق ع ل ى ا ل ف ع ل مانعو وجد ا ل ف ع ل بدون ا س ت ط ا ع ه アディソラ、アルフェリア、アルフェルウォー、ウ ع ل ア الاست ォーダルトアレイハ、ا ディエ、アリスティタ、アマタ、ع ブレヨメイ、カブレヨメイ、ن リスティタ、アリスティタ、アラブン、アレス ي ラブン、ママナー、アラブン、アナウ、カブレヨメ ا ラユジ ا バレ ل メイ、バイ ي マウジダソ ل アリ كذلك؟ هذه ス ل ص ل ا ة و ج د ウジダ ي ه وجد بقدره غير م و ج و د ة اليوم كانت م و ج و د ة قبل يومين اليوم غير م و ج و د ة قدره غير م و ج و د ة المقدور موجود المعلول او المشروط موجود بدون ا ل ق د ر ة هذا ت ف ص ي ة اسمع ايه ت ف ص ي ة ج ن و ن يعني فلذلك هذا باطل نقوم الكلام و إ ذ ا كانت ا ل ا س ت ط ا ع ة عرضا وجب أ ن ت ك و ن م ق ا ر ن ة ل ل ف ي ل بالزمان لا سابقا عليه و إ ل ا لزم وقو الفيل بلا ا س ت ف ا ع ة و ق د ر ة عليه أ ي و اللازم باطل لماذا باطل ل أ ن ا ل ق د ر ة كما شرحنا سابقا ل أ ن ا ل ق د ر ة إ م ا عله أ و شرط ولا يوجد معلول أ و مشروط بدون العلتي او الشرط بدون العلتي او ا لما لماذا ش ر ط ي ل يلزم وقل فيه هذا ده ده ده اولا بين الملا أ و ل ا ذ ك ر ن ا ا ل م ل ا ز م ة ثم ذكرنا دليل الملازما على ان القرد ليلزم لماذا ل ي وقل و فيه ا ل ا س ت ط ا ع ة انتقلت هنا ل ز م وقل و فيه ا ل ا س ت ط ا ع ة ل ر لماذا لازم ابو قول فيه يبدو س ت ع ة ل أ ن بعض ا ل أ د ل ة ب ع ض ا ل أ د ل ة تحتاج إ ل ى دليل ن ح ن نستدلو على كل شيء إ ل ى أ ن يكون هذا شيء وعليان ولو هنهار ف ه م ن ح ن ا درسنا في المدى انت مارسون المدريل يعني ا ل ن ظ ر ي ا ت لابد أ ن تنتهي إ ل ى البديه إ ل ى أ ن ن ص ل إ ل ى البديه نتكلم نتكلم ا ل أ م و ر الغاميلا لابد أ ن تكشف إ ل ى أ ن ي س ي ر إ ل ى أ ن ت ص ي ر إيه؟ ا ل آ ن أنا إذا عيت دعوة وهو دليل. دليل على الملازمة. ما هذا ليس ل د ل ي ل على ا ل م ل ا ز م ة م ا هذا ا ل د ل ي ل أ ن هذا إ ليس لدينا افضل من اجل ان ي ك و ج د ا ل ف ع ل أ ن ا م افضل ه من اجل د ل ي ل و ن هذا ليس لدينا افضل من اجل ر ان ي ك و ي هذا ب د ل ي ل آخر أقول ل ك ن اجل ا ل يكون هذا ل ي ن ا د ي ن ا افضل هذا دليل فهم لماذا يحصل ا ل ف ع ل بلا ق د ر ة لدليل أ ن ا ل ع ر ب لا يبقى زماني ن أ ن ت فهمت ا ل آ ن لأن انتنى او ب ق ا ء العرب أ م ر و ا ض ح تكلمنا عنهم ر ا ر ا فهمون ع العرب لا يبقى زماني ن أ ن ت هنا ق د ر ت ا ل ق د ر ة قبل يومين ق د ر ت ا ل ق د ر ة قبل يومين أ ن ت ت ع ل م أ ن ه ذ ه ا ل ق د ر ة ل ا تبقى ز م ا ن ي ن إ ذ ا وجدت قبل يومين م ع ن ا ه أ ن ه ا غير موجود ة اليوم غير موجود ة اليوم و ل ا ج د ولا, ولا ب ع د و د ي ف ا ل م ا ه ي غير م و ج و د ة ا ل ي و م م ع ن ا ه أن ا ل ص ل الموجودة ل ا ا ة ي وفايمنا م وجدت بدون ه ه م م ن ف ا ل ل د ل و ف ه دليل ا ل د ل ي لما ل مر من ا م ت ن ا ى ب ق ا ء الراب آ م ر أ ي ن م ر هذا م ر في الواحد أ لكن أ ن ا ذكرت ه م ر ا ت و إ ن لم ن ق ر أ ه نعم من ا م ت ن ا ع بقاء الله فان قيل بعض المحشين بعض المحققين يعني أنا هذا من باب التطويل يعني نحن نقف هنا نقرا ما بعده غدا فان قيل ان لم ن س ت ط ي اليوم بعض المحققين قالوا هذا الدليل إ ل ز ا م ي على ا ل م و ت ز ل ه هذا ل ل ي だ إ ذ ا لم تكن هذه ا ل ا س ت ط ا ع ة م ق ا ر ن ة ل ل ف ع للافراد ل ل ا ا د ل ا ف ر ا د ل ا ف ر د ل ل ر ا للافراد ل ل ا ر ا د ل ا ف ر ا د ل ل ا ف د ل ل ر ا د ل ل ا ف ا د ل ل د ل ل ر ا د ل ل ا ف ا ل ل ف ر د ل ل ا ر ا د ل ل ا ل ل ف ر ل ل ا ف ا د ل ل د للافراد ل ل ا ف ا ل ل ف ر د ل ل ا ر ا د ل ا ل ف ر د ل ل ا ا ل ل ا للافراد ل ل ا ل ل ا ف للافراد ل ل ا ف ا د ل ل ا ف ر ا للافراد ل ل ا ف ا د ل ل ا ف ا د ا ف ر ا د ل ل ا ل ل ا ف ل ل إن د を言 ه, ة عل. ذ 分 ا ل ق い ر ة وجدت بهذه ا ل ق د ر ة إ ذ ا لم توجد هذه ا ل ق د ر ة لم توجد لم يوجد الفعل على ع ق ي د ل م س ت غ ل ة إ ذ ن ب إ م ك ا ن ن ا أ ن نلزمهم بهذا ب إ م ك ا ن ن ا إيه أ ن نلزمه م بهذا الدليل فنسميه دليل زامي لكن ما هو تحقيق هل هذا تحقيق ليس تحقيقا ح س ذ ا قال بعض المهشيم منهم الخيالي منهم الخيال ماذا قالوا هو إ ل ز ا م ي لماذا إ ل ز ا م ي ل أ ن المستدل لا يعتقده المستدل هو ا ل أ ش ع ر ي هل تعتقد أ ي ه ا ا ل أ ش ع ر ي أ ن هذه ا ل ق د ر ة هي التي توجد ا ل ف ع ل ة لا انت لا تعتقده بل انت تعتقد العكس تعتقد أ ن وجوده و عدمه س و ا ء انت الى ا ل آ ن قبل أ ي ا م كنت تتكلم كثيرا في أ ن هذه ا ل ق د ر ة لا ق ي م ة لها カラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのとカラーのトカラーのこカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのトカラーのト リアルな人は誰だ ولكن هذا المعنى يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ه ع ا ك افضل من اجل ان يكون هناك افضل ع ن اجل ان يكون ه ن ا ل افضل من اجل ا ي يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل なつわらた、フィラーダー、ラトウジャドウ、イラウジダティンコトラトアレイハファイアマイダウジダテスワラー、ウジダティスワラー、ビドゥンリコトラ、マナオカフューアダ、ウジダティスワラー、ビドンリコトラティアレイハー、マナオカフューアダ、カフューダ、ライジュズウナのキャムフィア。ハダ、フィマカンイアリア、ナフィデルス。 ファイム、ナニジャーナ、オナニスタラカナ、パリペン、イマナナナジャ ل ラウーイラ、ファラポザリマ ا リミ ل リラ、フィラアダ、ا ニハマナラダ、ジャータアダトラヒタラ、アラ ي ンライアフル ل スファラタ、イライダウジダティフォダトア معك しかし、この言葉を言うことができない。 إ ولكن نائم هناك ه موجه للفيروس ا يعني هذا ا ل ما صبب على إي إلا ولا أي عدد... أنا لا على العقلي. يمكن أي أ ن يكون ح سبب ي ع ن ي ع ق ل ا لكن شيء م و ج و د ب ا للفيروس ف ع شيء موجود ه شي فلعبد أن ي أو تحققت إلته فهو م يجب ان يكون ه ذ ا ك ل ا م تحقيقي و ل ي س إ ج ز ا م ي ك ل ا م ل أ ن ن ا ن ت ك ل م على م س ت و ى ا ل ع ا د ة على م س ت و ى ا ل ع ا د ة في ا ل ع ا د ة ف ي م ج ر ى ا ل لا ع ا د ة ي م ك ن أ ن يوجد ا ل ف ع ل إ ل ا إذا وجدت قدرته سواء كانت هذه القدرة م ؤ س ر ة كما تقولون أ ن ت م أ و غير م ؤ س ر ة كما ن ق و ل ن ح ن ا ل م ه م الله تعالى أ ج ر ى ا د ت ه على أ ن لا يوجد الفيلا ايلى م ع قدرتي على ا ي م ا هذا يكفي ل ك و ن ه دليل انترسي な、それ、たわこフォーアルフォーダーティーンダナアディ、ワインダコマーキー。アルモヒムィアルンジャミランインナ、たわこフォアディン、アータラジャラカラ、ワインダコアクリン、アダラルティファラハアルモヒム بدون هذه ا ل ق د ر ة لا يوجد هذه ا ل ص ل ا ة في ا ل ع ا د ة نحن لا نعرف إ ل ا ا ل ع ا د ة مفهوم هذا الكلام فهذا القدر يكفي لكون الدليل تحقيقيا فلا ح ا ج ة بنا أ ن نجعله ا ل ز م ي ا وهناك جواب وجواب على الجواب فريق آ خ ر يمكن يعني حمل كلام ا ل خ ي ا ل على ك ذ ا ويكون ا ل ز م ي ا من شاء ان يعني يتوسع ف ل ي ر ج إلى الخيالي و ا ب د ا ل ه ك ي م بقي بعض الوقت نكمل ف إ ن قيل فإن ق ي لو ل س ل م ا ا س ت ح ا ل ة بقاء ا ل أ ع ر ا ض على ما تقوله ا ل أ ش ع ر ي لو ن ه ن المتزلى نحن نسلم لكم ايه ان العرب لا يبقى زمانين كما تقولون لو س ل م ا ا س ت ح ا ل ة بقاء ا ل أ ع ر ا ض فلا ن ز ا ع ف ي إ مكاني ك ا د ب بلل م س ا ل ي اقيب ا ل زوالي أ انا ا ن تقول هذل ا ا ب ي ا ض ا ل ذ ي ا ر ق ل م ه أ و هذل ا ا ص و ا د ا ل ذ ي ا ر ق ل م ا ل آ ن ص و ا د ع ر ض ع ل ي س و ا ل ا ي ب ق ى ز م ا م ي ن يعني ا ل آ ن سأرع ب ي ي ع ن ي ا ل ص و ا د ا ل ذ ي فيه ل ا ي ب ق ى ز م ا ن ي ن ا ل ص و ا د ا ل ذ ي في ه ل ا يبقى اقيد اشعريا معنا هواي هذا ا ل أ س و د س ي ن ق ل ب ا ل آ ن أ ب ي ض ش و ف بعد ق ل ي ل هذا أ ب ي ض ر أ ي ت ا هكذا تهدر للاسود كيفما زال كيف أ س و د و أ ن ت تقول ا ل ع ر ل لا ي ب ك ى زماني ن ما م ع ن ى ه ذ ا ا ل ك ل ا م أ ن هو إ ن ك ا ر يتد... ن ا ل ي ب ك ى زماني ن إ ل ا أ ن ه يتجدد انا ب ع د ع ا ن ا ل ص و ا ص ا ب ا ل ذ ي ا ل آ ن ليس صابوا و ل ذ ي ق ب ل ا ل آ ن تجدد サイン、ワ ه ーサー、やにゃあ、アンタラトウィ ن ウィヒアニ。ラトウィスウィヒ ي ニ。ワラキン、アイドル、レーサー、レーサー、やに、ジュノーン、ウェ ي ハダ、アンバーマサー、ア ت ォー、レキア ال ニ。アンタ、ة ニタリ ا ر أو ャラテナー、アウ ي ャ الجمرة جمرة. أنت تربط الجمرة ー、ジャム ل テ、ビハブル、レイサ ن ي حتى ي ن ー、س タ بسرعة. リス بحب ا ل ح ル、ي ビ مثلا. ت و ل ك ا لماذا ر لا يمكن ان يكون ب هناك ديرات ا يقف لا يمكن ان أ ه ن ا ك دائرة ل و ن هناك ا أصفر أ وهو يعتقد مع ه ه ليس ن د ا ئ ر ة بل ه ن ا ك نقطة どういうことですか لقد قاموا ب ج ا ن ج ا ك ب ل د إ ل ى بلد ي ع ب ان يكون ا ل أ ش ج ا ر التي في الجانب تسير خ ل ا ف ك ت س ي ر على ع ك س ا ا ت ج ه ك بنفس ا ل س ر ع ة التي عندما تسير إ ل ى س ر ه ا ل ا ع ا ض م ا ر أ ي ت هذا كثيرا هل هي تسير بالفعل لا تسير لكنهم يقولون انها تسير القطار مع القطار ا ل آ خ ر هذا القطار واقف لا يتحرك واقف هناك على ل ا س ك ة قطار كهول ا ذ ي ي م ش ي لكن أ ن ت تظن هذا القطار يمشي لماذا تظن م ع أ ن ه خلاف الواقي هكذا ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ن س ا ن خ ل ك ا ل إ ن س ا ن ه ع ي ف ة هذه ا ل ك ر ة ا ل أ ر م ي ة تعرفونها بكم, بكم س ر ع ة ت د و ر ها ا ل و ط ن ي س أ ن ت ت ر ك ب ا ل أ و ط ن ي س هل ت ت س ج أن تقفيه د و ن أ ن ت م س ك بل ا هديه لا ت س ت ط ي ع ر ك ب ت ل و ط ب ي س و ل م ت ج د م كان ل ل ج ل و س و ع ن ت واقف لا بد أ ن تمسكا ب ل هديه هتلاقف ستموت م ع أ ن ه ا ت م ش ي يعني كم كيلومتر يعني في س ا ع ة ي ع ن ي خ م س ي ن كيلومتر في س ا ع ة خ م س و ن كيلومترن او أ ر م و ن ك ي ل و م ت ر في س ا ع ة ب ه ا د س و ر ة ه ذ ه ا ل أ ر ض التي أ ن ت ت ع ي ش عليها كم アーラープルキロメーターと言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、 فكذلك ا ه ف هذا ا ل ص و ا د ي ع ت ق ي إ ن كنت تريد ان ت ع ت ق ي هذا ا ل ص و ا د لا يستمر هذا ا ل ص و ا د ل أ ن ع د ل ة ا ل ع ق ل ق ا م ل على هذا ع د ل ة ا ل ع ق ل ل أ ن ه نحن خ ص م ن ا العالم إ ل ى جواهر جواهر وعراف لكل من هما خ ا ص ي ت ه ا ل ج و ه ر لا ينقلبوا عرلا ل عرب ولا ينقلبوا جوهر ا خ ا ص ي ة الجوهر لا تكون ل ل ع ر ض خ ا ص ي ة ا ل ع ر ض ي لا تكون ل ل ج و ه ر و إ ل ا انت خ ر ب ت كل شيء لا بد أ ن يكون كل شيء في مكاني فهذا ع ر ض فلا يبقى زماني و م ع ذلك أ ن ت تراه أ س و د لماذا ل أ ن هذا سواد يتجددوا عن فان ينقلي ويتجدد ينقلي ويتجدد إن استطعت ولكن يجب ان يكون هناك ا ل ع ا ل ه في المسجد ا والاسفل ولكن يكون ت ج ه ن ا ل م ث افعاله ق ي م في ن ا ل م ا ل ز و ا ل ا ل ب ي ل Now t h a n